سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 ان كانت لك كبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان من الله بناس لرؤوف رحيم قد نراى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلتك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 ولكل وجهة هو مولينا فاستبط الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإن وللحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجاك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا, لألا يكون للمسجد ناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم فَلَا تخشواهم وخشوني وليتم منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يدل عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم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 تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنذل أن نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس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 تقومون ما أنزلنا من البلينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب من بعد ما بينناه للناس في أولئك يلعنهم الله ويعلون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يكتب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله عليهم لعنة الله والملائكة وال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 نهر والفرك التي تجري والفرك التي تجري في البحر بما يفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا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 نزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَاءً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 الذين ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يكلمهم ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا, القيام ولا يسكنهم ولهم عذاب عليم اولائك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصدروا على النار فما اصدروا على النور فما اصدروا على النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق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 وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ, والسائلين وَفِي الرِّقَابِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات ايام معدودات فمن كان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 وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل اله قل هي مواقيت للناس والحج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 وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرٌ مِنَ الْهَدِيِّ وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَمْ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكٌ فَإِذَا أَمْنَ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 لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث وفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أعباءكم أو أشد ذكرا